وشرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الاصول العلميه للدعوه السلفيه هو الشيخ اختار كم اصل ثلاثه انتبهوا الى هذا الكلام اخواني ثلاث اصول ايه هم التوحيد والاتباع والتزكيه ليس هناك نص على انهم ثلاثه في حين أن هناك نصوص كثيرة جدا جدا على إثبات كل أصل منه يعني لو جه جاء الأصل الأولى التوحيد يعني الأدلة من القرآن والسنة على إثبات أن التوحيد من أصول هذا الدين والأصول هذه الدعوة لا تحصل لكن على أن هذه الأصول منحصرة في ثلاثة ليس على هذا النص هذا جاء من الشيخ حفظه الله في أن هذه الأصول ثلاثة فيدي في الكلام ده إيه لو أن إنسان أتى الآن وصنف كتابا وقال الأصول العلمية للدعوة السلفية وأعدها أربعة وجعل الأصل الرابع هو الجهاد هل يولام؟ لا يولام واحد عدهم خمسة أضف على الجهاد أصل التشريع أو الحكم لله عز وجل يولام؟ لا يولام ما ماشي؟ مهمة جدا دي أن هذا التقسيم تقسيم استلاحي اختاره الكاتب أو المصنف حفظ الله ولا مشاحة في الاصطلاح أما الاستدلال على كل أصل لا أدلة متوفرة دي أدلة متوفرة فهو أولا التوحيد يقول الأصل الأول من أصول الدعوة السلفية هو التوحيد إيه التوحيد إيه معنى التوحيد التوحيد كلفظ في اللغة العربية لو أن تخاطب واحد عربي العرب الأقحاح تقول له التوحيد أو الوحدة مرعن هذه الكلمة يقول علماء اللغة دون أن نغرق حضراتكم في بحث تفصيل الفضهم أن مادة وحدة الواو الحاء والدال هذه المادة تدور على معاني انقطاع النظير والتفرد وانقطاع المثل المادة, المادة اللغوية الواو والحاء والدال تدل على تدور على معاني اللي هي إنقطاع المثلي والنظير والتفرد. طيب ده الجذر اللغوي اللي هو وحدة الواو والحاء والدال. طيب التوحيد هكذا بالتفعيل وحدة بقى فعل مضاعف هوت ومصدره التوحيد. توحيد مصدر للفعل وحدة. يعني الافراد يعني الإفراد ده في اللغه اي واحد عربي يفهم من كلمه التوحيد هذا الكلام طيب في الاصطلاح شوف الشيخ محمد هرس. الشيخ محمد خليل هرس كان احد العلماء الفضلاء وكان استاذ العقيده الاسلاميه بجامعه الازهر ودرس في مكة فكان رئيس قسم العقيدة الإسلامية بشعبة الدراسات العليا بكلية الشريعة في مكة المكرمة وكان فيه جمعية أنصار كان رئيس جمعية أنصار السنة الشيخ محمد خيرها الرسله قصة كان من أشد أعداء ابن تيمين وكان بيعد لرسالة الماجستير في نقد ابن تيمين فلما قرأ كتب الرجل كان منصفا رحمه الله انقلب تماما او بقى اعتدل تماما مش انقلع اعتدل تماما وصار متبنيا لمنهج السلف والسلفية ينافح عنه وينافح ابن تيمية رحمه الله وكان في الأصل ازهري وعقيده الأزهر اشعريه وكان ابن تيمية بيسالوا بقى كلام السبكي في ابن تيمية والقذح الشديد فيه، فضلا عن كلام المتصوفة في ابن مائة، وتشويه الصورة، فضلا عن تشويه صورة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير ذلك، فكان دي كلها دعايات مغرضة. دي حصلت مع كذا باحث على فكرة قبل كده، يعني مثلا الشيخ علي السلوس بن عفظ، دا كان من دعات التقريب بين السنة والشيعة، وأل فرسالة المج يعني أو أعد رسالة الماجستير تخص به. في التقارب بين, مذهب بين أهل السنة وبين الشيعة فلما وضع خطة البحث ومنهج البحث بدأ يقوم بالبحث وجد أن الشيعة لهم دين آخر وجد دين الشيعة آخر غير دين الإسلام فبالتالي عمل الموسوعة المشهورة بتاعته لدراسة مقارنة بين أهل السنة والشيعة في الفقه والعقيدة والحديث الموسوعة المشهورة للشيخ علي السلام فأي منصف يصل أي منصف يصل؟ شيخ محمد خليها الرص بعد ما جبأ الكلام عن المفردات اللغوية دي بيقول إيه؟ بيقول من هذه النصوص ندرك أن هذه المادة مادة واحده تدور حول انفراد الشيء بالذاته. أو بصفاته أو بأفعاله وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه وإذا عدي بالتضعيف فقيل وحد الشيء توحيدا كان معناه إما جعله واحدا أو اعتقده واحدا فمعنى التوحيد إيه إما أن توحد تفرد تجعله واحد أو تعتقده واحد ولا أقول للمعاني لاستضحية الكلمة التوحيد من أجمع المعاني الكلمة التوحيد المعنى الاصطلاحي والمعنى الصحيح إفراد الله بما يختص به، وبعضهم يفصلها ويقول إفراد الله بالإلهية والربوبية وإفراد الله عز وجل بما يختص بين أسماء والصفات فده التعريف المصطلع فده التعريف المصطلع عليه ده التعريف ايه اللي بيقال وده اللي اختاروا الشيخ ابن عثيمين اختاروا كثير من المشيخ ايه الدعوة الاسلامية طيب التوحيد بيعرف على معاني اخرى عند غير اهل السنة يعني مثلا عند الاشاعره يعرف التوحيد ايه هو لكن فيه تعريفات أخرى للتوحيد عند زي ما قلنا بيقول إيه بقى؟ جاب هو هنا اختيار لتعريف الشيخ محمد, عبده. الشيخ محمد عبده يقول وأصل معنى التوحيد ده كلام محمد عبده وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز شفتوا بقى الخلاف القوي جدا في تعريف التوحيد بيننا وبين الأشعار الشيخ محمد عبد بيقول إيه الشيخ محمد عبدو, عبدو أشعار بيقول التوحيد هو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد وهذا المطلب اللي هو إثبات أن الله عز وجل هو واحد في الذات والفعل هو المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز ده كلام في غاية الخطأ ليه لأنهم جعلوا أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله في حين أن المشركين لم يتنصلوا ولم يجحدوا أن الله هو الخالق قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله حدش قال أبدا أن ربنا لم يخلق ودي دي المشكلة أن هؤلاء يجعلون غاية التوحيد وغاية مباحث علم العقيدة والتوحيد إثباتوا أن الله هو الصانع لهذا الكون حتى يستخدموا عبارة الصانع أن الله أعزه هو صانع أو هو الصانع لهذا الكون أو أنه المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى هو طبعا الشيخ محمد هرس علق على هذا الكلام وقال وقد غلط الشيخ عبده في الشيخ محمد عبد عبد في اعتباره توحيد رموبيا والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من بعثة الرسل وبعد كلام طويل قاله قال ولعل فضيلة الشيخ محمد عبده في هذا كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية وتعريف التوحيد المشهور عند المتكلمين أنه علم يقتدر به تعريف التوحيد عند الأشعرية هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية وقيل هدى المتكلمين هو الأشعر. والتعريف الثاني بتاع محمد عبده على الفتحة يعني اللي يفوتوا شيء بقى يدركوا بعد كده من خلال المصادر أنا بقى احيل على المصدر وحضركم تبقوا ايه ترجعوا وقال الشيخ محمد عبده اعتقدوا أن الله واحد لا شريك له ولكن الوحدة دي مقصود بها ايه واحد في ذاته وواحد في خلقه وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد يبقى ده تعريف التوحيد لغة توحريف التوحيد عند أهل السنة وتوحيد عن أهل السنة قلنا إفراد الله بما يختص به معاني الألوهية والروبية والأسماء والصفات تعرف التوحيد, تعرف التوحيد عند المتكلمين مسألة أهمية التوحيد لازم ننتبه لشيء مهم جدا مسألة أهمية التوحيد والبدء به ده أمر ليس اختياري يا إخواني يعني مش باختيارنا ان احنا نقعد ننظر كده ونقول نبدأ بالتوحيد ولا نبدأ بغيري. مش يعني ليس الامر محل الاجتهاد البشر اضرب لكم مثالا عقلية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية اخصبوا اراضيها ليست تحت تصرف العرب اخصب الاراضي كانت اما في الجنوب في اليمن ارض الطرب البركانية والفيال الابار والانهار وغير ذلك ودي كانت تحت حكم مين الفرس وشمال الجزيرة العربية والشام وغير ذلك كان تحت حكم الروم. طيب والعراق كانت تحت حكم الفرس النبي صلى الله عليه وسلم بعث وليس للعرب القبائل العربية إلا نجد والحجاز وتهام وهي مجموعة من الصحاري القاحلة لا يعني مظهر من مظاهر الحضارة فيها ولا أي شيء فكان من العقل ومن المنطق مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن شيء مشترك يجمع به كل هؤلاء العرب وليكن مثلا استعادة الجزيرة العربية من كل هؤلاء الغزاة صح كان لو نادى بهذا النداء ورفع هذه الدعوه ألم يكن من المتوقع أن يكون له عقلا؟ في بداية الأمر أنصر كسر ويقل أعداؤه ولا لا طيب خذ الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب فيهم أخلاق مرذولة كثيرة من الظلم والجور ومن الزنا والفواحش وغير ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوته الأساسية لا تتعلق لبإلهية ولا توحيد ولا غير شيء يتكلم عن مفاسد الخمور ويتكلم عن مفاسد الزنا ويتكلم عن مفاسد الظلم وغير ذلك ألم يكن من المنطقي أن يجتمع حوله عدد أكبر مما اجتمع لديه في بداية دعوته وغير ذلك أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى التوحيد وهي قول أعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهذا يعني أنه منذ اليوم الأول يعادي كل هؤلاء إلا النفر اليسير الذين آمنوا به فإن هذا أمر مقصود هذا أمر مقصود لماذا أمر مقصود؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد إزالة العبودية في أي مظهر إلا له وحده سبحانه وهذه الأهم قضية أي فوائد أخرى تحقق لابد أن تكون تحت هذه المظلة مظلة إفراد الله بالعبادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكس 13 عاما بمكة يدعو إلى التوحيد ولم ينزل تفاصيل الشرائع إلا بالمدينة بعد أن وجدت طائفة مؤمنة ووجد لها مجتمع يكون فيه مظلة مظلة إفراد الله عز وجل العبادة ثم تفرض عليهم هذه الشرائع التفصيلي. الامر مهم لما بعث سمو معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوم الحديث البخاري اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعبدوا الله او ان يوحدوا الله فقضيه التوحيد وخطورته وأهميته ليست عرضة للتنظير ولا عرضة للأخذ والرد متكلم عن السلفية وقضية القيم فبيقول قيمة العبودية لدى السلفية، فماك من البشر لله هي التوحيد، وكما قال ابن عباس كل آية في القرآن فيها يعبد الله يعني ايه يوحد الله، وفي تفسير قوله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون اي الا ليوحدون، فإن المقصد ليس هو عبادة الله لا. المقصد هو عبادة الله وحده. يريدنا أنتبه للمعنى ده إخوان ليس المقصد هو عبادة الله إنما المقصد هو عبادة الله وحده فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك ولم يحقق العبادة حقيقتها. فيقول الشيخة الرحمن تأخذ العبودية لكي تتحقق في الوجود الإنسان منحنى منطقيا خلقيا يقول العبودية هي غاية الوجود الإنساني فوق هذه الأرض يعني التوحدة هو السبب الأساسي أو الغاية إلى ربنا سبحانه وتعالى من أجلها خلق الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهي الغريزة الفطرية الأكبر في الذات الإنسانية وإن تاه أكثر البشر نتيجة فقده هدي الله المنزل المنزل أو إعراضه عنه في تحديد معبوده وأسلوب عبادته وأيضا التوحيد هو الغاية التي بعث الله رسله جميعا لإقامتها في حياة الناس قالت تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه والتاريخ البشري والكامل ده مهم جدا التاريخ البشري فوق هذه الأرض ارتبطت احداثه الكبرى بهذه القيمة قيمة العبودية أو قيمة التوحيد سعيا لتحقيقها من قبل الرسل والدعاء ورفضا لها أو تحققا بها من قبل الأمم والشعوب يبقى لو إحنا أردنا احنا نفسر التاريخ الإنساني نفسره من خلال منظور التوحيد دعوة للتوحيد لها دعاه لهم الرسل وأتباعهم ومعارضون ومنوئون وهم أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل وهو المعترك الأساسي أو المحرك الأساسي للأحداث الكبرى في التاريخ الإنساني يقول وكذلك المعجزات الخارقة كانت تأييدا للرسل في دعوهم النبوة الداعية لهذه قيمة وألوان العذاب العام لهالكوارس الكبرى كان سببه رفض الناس لهذه القيمة، لذلك لا غرابة أن تجعل هذا الكلام اللي اللي إحنا بنريده، لا غرابة أن تجعل السلفية، وهي التي شعارها الاعتماد المباشر على تعاليم القرآن والسنة همها الأول عبر العصور إعلاء منار العبودية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدد منهجها القرآن والسنة. وتحريرها من المفسدات التي تلوث تطبيق الناس لها وتفصيل جوانبها وأبعادها وبسبب ذلك نجد أن أول ما يقوم في الذهن حينما تطلق لفظة السلفية بصفتها حركة الدعوية أول ما يقوم في الذهن هذا الجانب يعني تطهير العبادة من الشوائب الشركية وتجريد التوحيد للخالق سبحانه وتعالى كلام ده مهم؟ وده اللي احنا اردنا نستشهد لا غرابة أن تجعل السلفية همها الاول عبر العصور اعلاء منار العبودية التي جاء بها الرسول وحدد منهجها القرآن والسلام هي قضية القضايا واصل الاصول واهم شيء خلاص اخواني نبدأ بقى في مفردات الكلام اللي قاله الشيخ عبد الرحمن وهو هيختار الكلام عن التوحيد من خلال ثلاثة مباحث أو ثلاثة قضايا رئيسية يقول والأصل الأول لنصول الدعوة السلفية هو التوحيد ولا يعني هذا الأصل ما يؤمن به وما يفهمه كثير من الناس بمعنى التوحيد وهو أنه لا لقى إلا الله ونا ذا كلام من كلام الشعراء وذا الغاية عنده بل يفهم السلفي ويعلم من معاني التوحيد أصولا عظيمة وقضايا كبيرة الإخلال بقضية منها إشراك بالله تعالى أو إلحاد في أسمائه وكثير من المسلمين يجهل كثيرا من هذه الأصول والقضايا فيقع في الشرك ويظن نفسه مؤمن الموحدة والحال أنه إما أن يكون ملحدا في صفات الله وأسمائه مؤمنا بها على وجه آخر أو مشركا عابدا لغير الله سبحانه وتعالى طيب هو عايز يقول أننا لما بنقول أن الأصول العلمية لدعوة سلفية الأصل أول منها التوحيد يقول ليس التوحيد الذي يتبادر للأذهان من أنه لقينا على فكرة في نوع تاني من التوحيد والكتاب زي ما قلنا م مصوغ بصيغة أدبية أو يعني صيغة دعوية فمثلا أقول أصول التوحيد في المعتقد السلفي كما يلي التحديدات ديت يعني إيه يعني مش عايزين نقف معها ان هي على على ظاهر لا ظاهر يعني هو الشيخ يعني يا نا نأخذ منهم ما يريد من المعنى فقط وإلا فالكلام اللي جابه فيه ناس خلفته وجهد كما يلي تحديداً يعني أولاً الإيمان بصفات الله سبحانه وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون تحريف أو تأويل فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه في آيات كثيرة جدا ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا مدونة في كتب السنة كالبخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وغير ذلك مما هو صحيح ثابت حسب قواعد أهل مصطلح الحديث وما أخبرنا الله بذلك عن نفسه إلا لمصدق ونؤمن يبقى هو كأنه بيشير إلى الملخص اللي أتى به شيخ الاسلام تيمية في العقيدة الوسطية هو بيقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تمثيل تعطي. ويقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه النصوص في القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصفات في الأحاديث ما ذكر ما ذكرت هذه الصفات إلا لنؤمن بها ونصدق. يقول بل الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى هو أكبر قضية من قضايا العبادة والإيمان كما جاء في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل أن شو عم بقى كل مرة على بعض الألفاظ نحنا إيه ممكن يكون نرى إني فيها تسامح في الإطلاق فإيه مش النبى يعني إحنا نحاول نتعامل مع كل الألفاظ على إنها ألفاظ ضعيفة بل الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى هو أكبر قضية من قضايا العبادة والإيمان كما جاء في الحديث أن كله الله أحد تعدل ثلث القرآن وليس فيها إلا صفة الله سبحانه وتعالى والمحرفون والمؤولون عمدوا إلى هذه الآيات فحجبوا نورها عن المسلمين فإما أن يقوله آيات متشابهة لا نخوض في معناها ونؤمن بها كما جاءت يعنون أنه لا يجوز للمؤمن أن يفهم من معناها شيئا فيكون عند ذلك وجاء ربك والملك صفا صفا كقوله تعالى ألف لام ميم كاف أو مثل كاف ها يعين صاد عايز أقولك أن بعض الناس بيقولوا مذهبنا في الآيات الصفات أننا نمرها بلا كيف ولا معنى ما نقفش مع أي معنى ما نفهمش من أي معنى لا نقف على أي معنى منها فتكون هي بالنسبة لنا كالمتشابه متشابه مش الموحد فكما اننا لا نفهم معنى محددا من هذه الحروف المقطعه فايات الصفات عندهم كذلك وبذلك حجب نور هذه الايات ان ينفذ الى قلوب المؤمنين وان يستشعر المسلم عظمه الله كما يليق بجلاله وعلو شانه وذاته وبذلك فرغ التوحيد من اعظم قضاياه وهو الايمان بصفات الله جل وعلا وان القيم يقول هؤلاءهم قطاع الطريق قطع الطريق بين العبد وبين ربه أو قطع الطريق بين القلب وبين رب سبحانه وتعالى لأنه بيقطع عليك طريق وصول القلب إلى الله الطريق إلى الله يقطع بالقلوب وإنما تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإذا واحد جهة عطل لك كل الأسماء وعطل لك الصفات أو جعل هذه الصفات لا معنى لها قطع عليك الطريق وهل الإيمان إلا امتلاء القلب بمور صفات الله وإشراقه بمعرفة إلهه ومولاه؟ ومع ذلك فقد زعموا وخاب زعمهم أن هذا الإيمان الأبله أي هو تفريغ النصوص من محتواها يعني هو معتقد استلف وحاشاهم بل هم آمنوا بآيات الصفات وفق معناها الذي نزلت به باللغة العربية مؤمنين أن الله جلت قدرته وعظمت لا يقدر قدره على حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى فأصنقفنا شاء الله